سَوَّحِ وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْرِ فَنَسِيَ وَلَمْ نجد لَهُ عَذْمًا وَلَقَدْ عهدنا يا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عُذْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا فَسَجَدُوا إلا إبليس فَجَعَلَهُ وَإِلَىٰ لِذِي سَأَبَا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَذْبٌ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا تَخْرِجَانِ مِنَ الْجَنَّةِ فَل يُخرجًاَّكُ م مِنجََّكِ فَكشقل يجكُ مانجَ إك فكشق إِ لَأََّ تَد فيه وَل تَراَ إِ لََّ تَد فيه وَأَنكَ لا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَظْهَى وَأَنَّكَ لَا تَغْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ هل أدلك على شجرة الخلب وملك لا يبلأ هل أدلك على شجرة الخلب وملك فاكلا منها فبدت لهما ما تواتاهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فاكلا منها فبدت لهما ما تواتاهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى ادم ربه فغوى وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا ثم اجتباه ربه فتاب قال بطانها جميعا قال بطانها جميعا بعضكم لبعض عدو بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فمن تبهُ داَ فَل يَضللوَ ل يشق إ يَأَّبُم إِ بدَم فَمَنِ تبَ دا فَل يَضل وََ ل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 يوم الخيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا